وقاعدة الثالثة العبادة لها شرطان هذان الشرطان هما الإخلاص لله والمتابعه لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تكون العبادة مقبولة عند الله إلا باجتماع هذين الشرطين وقد جمعتهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن أن لا يعبد إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضاها أن لا يعبد إلا بما شرع إذن هما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما توحيد المرسل وتوحيد المرسل توحيد المرسل بالاتباع توحيد المرسل بالعبادة وتوحيد المرسل بالاتباع إن الشان في المسلم أن يعبد الله وأن يعبد الله بما يحب سبحانه لا بما يحب العبد انتبه لهذه القاعدة الشان أن تعث الشأن أن تحب الله الشأن أن تعبد الله بما يحب لا بما تحب الشأن أن تعبد الله بما يحب لا بما تحب لسان حالك ينبغي أن يقول إياك أريد بما تريد وهذان الأصلان المذكوران أو الشرطان وبعض أهل العلم يجعلهما ركنين هما الذين يلخص العلماء الكلام عنهما في قولهم الإخلاص والمتابعة وعليهما مدار السعادة عند الله تبارك وتعالى فإنه لا يقبل عملا إلا باجتماعهما ولا يكفي أحدهما عن الآخر شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه والدليل قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احد العمل الصالح هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن الاشراك يستلزم الإخلاص هذه حال من أراد أن يكون موفقا في ذلك اليوم العظيم فمن كان يرجو ربه وحينئذ يسعد فيفوز بالنجاة وقل مثل هذا في قوله سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن إسلام الوجه لله هو الاخلاص والإحسان هو الإتيان بالعبادة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الإحسان وما سواه فإساءه إذن لابد من الأمرين ولا يكفي احدهما عن الآخر بعض الناس يقول المدار على النية والمهم ما في القلب وهذا الكلام فيه إجمال جمع صوابا وخطا نعم ما في القلب مهم بل بالغ الأهمية لكنه غير كاف النية مطلوبة لكنها لا تكفي في القبول حتى يجمع مع هذا اتباع الشرع وإلا فمن أخلق فمن أخلص القصد وجرد النية وأراد الله وجه الله سبحانه وتعالى، لكنه سلك في عبادته غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود لا شك في ذلك. إن القاعدة المقررة في الشريعة: البدعه بدعه، وإن حسن قصد فاعلها، والبدعة بدعه، وإن شرف قدر فاعلها. اسمع معي، اسمع معي يا رعاك الله. هذه القصّة. فإن فيها عبره في الصحيحين عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة يعني بعد الصلاة العيد فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا أي ذبح أضحيته فقد أصاب النسك هنا أوقع عبادة الأضحية ومن نسك قبل الصلاة فتلك شات لحم فقام أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشر فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شات لحم تأمل يا رعاة الله ألا ترى أن أبا بردة رضي الله عنه كان يريد الخير ولذا تعجل فأكل وأطعم أهله بل جيرانه كان يقصد وجه الله لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقال له العبرة بالنية والله غفور رحيم وافعل كما تشاء فالمهم أن يكون قصدك قصدا حسنا كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا قال عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم هذا لحم قدمته إلى أهلك أما العبادة التي يحبها الله عز وجل فإن لها شرطا ما أتيت به وهو أن يكون الذبح بعد صلاة العيد اذا شاتك شات لحم ولم تؤدي العبادة نستفيد من هذا أن النية وحدها لا تكفي بل لا بد من إصابة السنة لا بد من متابعة من شهدت له أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فأخبرني ما معنى أن تقول ليل نهار إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد بهذا أي يعني هذا أن تتعبد لله سبحانه بما يحلو لك أو كيفما اتفق أو بما تراه في المنام أو بما يزعم أنه كشوف ورؤى أو بما يحدثه لك شيخك الجواب لا والله شهادتك أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي أن تصدقه فيما يخبر وأن تطيعه فيما يأمر وأن تنتهي عما نهى عنه وأن لا تعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم شاهد القول يا انه أنه لابد من التنبه إلى هذين الأمرين معا أن يكون القصد لله عز وجل وهذا هو الإخلاص والله جل وعلا لا يقبل عملا إلا أن يكون مؤسسا على قاعدة الإخلاص وهذا الذي أمر الله به قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قال جل وعلا في الحديث القدسي أنا اغنى, أنا أغنى الشركاء يعني شرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركة أخرجه مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع لنا قاعدة محكمة لا لبس فيها ولا اشتباه فقال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه أخرجه النساء إنه ما لم يكن العمل متصف متصفا بالإخلاص فإنه لا شك حابط غير مقبول الإخلاص هو قصد المعبود وحده بالعبادة وعدم ملاحظة المخلوقين فيها وتصفيتها من الشرك الخفي والجلي حينها عند العامل ما على عمله أو ذامه هذا هو الأخلاص ويضاده أمضان الشرك الأكبر والشرك الأصار أما الشرك الأكبر فإنه عبادة غير الله جل وعلا معه أن تعبد الله وأن تعبد معه غيره والشرك ها هنا يتفرع إلى أمرين الأول الرياء إنه ذاك البحر الذي لا ساحل له والكل خائض فيه إلا من عصم الله سبحانه وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر وبالشرك الخفي وبالشرك السرائر الرياء الرياء هو ملاحظة المخلوقين أثناء العبادة وطلب رؤيتهم وابتغاء مدحهم وثنائهم وهذا شأنه عظيم ولا ينجي منه إلا الله سبحانه وتعالى أما الأمر الثاني فإنه إرادة العابد بعبادته الدنيا أي أن يعمل العمل الصالح فيطلب به مع الثواب الاخروي ثوابا دنيويا من مال، من متاع، من مسكن، من غير ذلك ولا شك أن هذا كسابقه مؤذن بحبوط العمل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما أخرج الإمام أحمد في مسنده بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب إن العبادة أشرف من أن تكون وسيلة للتكسب ونيل حطام الدنيا فمن نزل بقصدها إلى هذا الحظير فاته ثوابها ولم يكن له في الآخرة من نصيب فيها قال سبحانه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 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المتابعة يا إخوتاء على درجات منها قدر واجب ومنها ما هو دون ذلك وإذا قال العلماء إن شرط القبول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فإن مرادهم متابعته عليه الصلاة والسلام فيما لا يصح العمل إلا به وإلا فثمة متابعة أرفع من ذلك وهي شرط في تحصيل كمال الثواب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في مستحبات العمل ومسنوناته هذه شرط في تحصيل كمال الثواب أما متابعة عليه الصلاة والسلام فيما لا يصح العمل إلا به فهذه شرط للقبول والمقصود أن العبد لم يؤمر أن يعبد الله كيفما اتفق له إنما هو باب واحد إنما هي طريق واحدة هي طريق محمد صلى الله عليه وسلم فمهما استحسنت بعقلك أو إذ البدعه في نظرك والله إنها لا تنفعك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من عمل عملا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذا لم تكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تطمع بالثواب. قال يحيى ابن يحيى اللي رحمه الله ليس في مخالفة السنة رجاء ثواب. وهذه يا أخوتاه هي المعضلة الكبرى اليوم في عالم المسلمين مع الأسف الشديد والله لو أن المسلمين جميعا التزموا بأن لا يخطوا خطوة واحدة في طريق العبادة إلا وعلى هذه الخطوة طابعوا النبوة وختم محمد صلى الله عليه وسلم لكانت الحال والله غير الحال لكن دخلت البدع والمهدثات وصار كثير من الناس مع الاسف يتعبدون لله بما يخلو لهم وهنا الخطر فعلى العبد أن يحذر وقد اتفق العلماء على أن العبادة توقيفية وأن الذي يشرعها إنما هو الله سبحانه فلا أحد يملك هذا الحق إلا هو جل في علاه ولأجل ذا شدد النفير على الذين شرعوا عبادة لم يأمر الله عز وجل بها بل جعل سبحانه هذا شركا في حقه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لا أحد يملك أن يجعل الشيء عبادة إلا الخالق البارئ سبحانه وتعالى وعليه فكل من أحدث عبادة لم يشرعها سبحانه فإنه يكون قد أشرك مع الله غيره إن كان يعتقد أن له أو لغيره حق الإحداث في الدين وشرع العبادة والله مستعان